وَإِذَا الْجِبَارُ رُصِفَتْ وَإِذَا رُصْلُ أُقِيتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِيلَتْ يَوْمِ الْفَصْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْرِ وَإِلَهِ يَوْمَ إِذِ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويوم يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين في قرار مكين إلى قدر معنوم فقدرنا فيعمل قادرون ويل يومئذ المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا ثم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 أطلقوا إلى ما كنت به كذبون إطلقوا إلى ظلذي ثلاث شعاب لا غليل لا غليل ولا يوني من اللهب إنها ترمي بشر كالقص كأنه جمالة صف وهي له يومئذ الم المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فاعتدوا وين يومئذ للمكذبين هذا يوم جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواتن مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون